أجعل الآلهة إلى عوّادا إن هذا لشيء عجاب ونقل قل ملأ منهم أنمشوا وصبوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق آنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل ما يذوقوا عذاب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 جن دم عُنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعدوا وفرعون ذو الأوتاد وثامود وقوم لوط وأصحاب لك أولئك الأحزاب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 فسخرنا الجبال معه نسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِيلَهُ 90 وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِ الْمِنْهَا فِي الْخِطَابِ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 جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّلُ إذ عرض علي بالعشى الصافنات الجياد فقال إني أحببت رب الخير فقال إني أحببت رب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.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 بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء أن حيث أصاب والشياطين والشياطين كل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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه مَسَّنِي مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا مغتسن بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم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 وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا نفاد. هذا وإن للطالين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموا لنا فبئس القرار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 إِيُوحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَبِيٌّ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس السكبر وكان من الكافرين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 قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ